بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عوبيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم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 قُلْ إِن سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ ماء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 وَتَقُولُ سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أم اتخذ منا يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كريم أومن ينشأ في الحرية وهو في القصام غير مبين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 أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِمْ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ 114. قبلك في قرية من نذير 115. إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون 116. قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ كَافِرُونَ فَنَتَقَمَّنَّ مِنْهُمْ تَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عِقْبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إلا الذي فقرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول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 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعض بعضا سخيا ورحمة ربك خير مما يجمعون وَلَوْلاَ أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَذْكُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَذَكَرًا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 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالُوا يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ لَمْ تُنَذِرُون أَنكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْرِكُونَ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما أذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدون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 ذهبا او جاء معه الملائكه مقترنين فاستخف قومه فاضاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فلمَّا اسفوا تقمنا منهم فاورقناهم اجمعين فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بَدَنُهُمْ وَهُمْ مَرْيَمًا مَثَلًا إِذَا قَوْمٌ مِّنْهُ يَصُدُّون وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوا هُنَاكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خصمون إننْهُ إِلَّا عَبْدٌ أَدْ عَمن غَلَْ وَجَعلنهُ مَتَنَمِبَنِي إِسِْي وَلَْ نَ شَاءُ ن جَن مِن كُمَّ لكَتَِأَوّْ يَفْنُفُ وَإِهُ لَعمٌ للِسَّاعةِ فَلَا تَتَرَّ بِنَا وَتَّبيعُون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 يطاف عليهم بصحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لَهُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ وَمَا وَلَمَّاهُمْ وَلَكِن كَانُوا الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ يَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ 114. قال إنكم ماكتون 115. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارمون 116. أم أدرموا أمرا فإنا مبرمون 117. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى قُل إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَدَرُّوهم يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ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 وَمَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ تصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون